آئندہ میں نے سارا لہکام نتی ہے جو رالے تو زیونس آنا میں کم دا کرنا یا کوحکام نتی ہے جو رالے ہیں تو زئی میں کرنا انسی کرنا یا کون کہہ دا وہ کون نعم يكون واجبا أحسنته وهذا ذكره في حق الأمراء ولا تلأمور كتوقف تنفيذ الواجب عليه وما لا يتم الواجب اللي به واجب ومنهما يكون مستحبك الزينة عند الصلاة والتزين بالثياب عند الصلاة وتزين الزوجة وتزين أيضا كذلك الوفود ومنهما هو مكروه أحسنته ومنهما هو محرم أحسنته. والمحرم تزين الأجنبيات للأجانب تزين الأجانب للأجنبيات فإنه وسيل إلى حرام وكان كان وسيل إلى حرام فهو حرام وما كان وسيل إلى واجب فهو واجب ونسائل لها حكام المقاصد قال رحمه الله قبل هذا نأخذ مسألة أخيرة ثم نقرح حديثين مسألة الصلاة في ثوب الحرير للرجال حكم الصلاة في ثوب الحرير هذا طبعا للرجل ثم المرأة تصلي في أو تلبسه للزينة أو لغير ذلك تلف العلماء في هذه المسألة إذا صنم الشخص في الثوب الحرير او في ثوب الحرير فذهب اكثر العلماء الى ان الصلاه في ثوب الحرير فذهب اكثر العلماء في الثوب الحرير ونحوه صحيحه ونحوه صحيحه تجزئ لانه قد قام بالصلاه شروطا واركان لانه قد قام بالصلاه شروطا واركان وهذا المحرم الذي فعله وهذا المحرم الذي فعله وهو لا يعود الى الصلاه لا يعود الى الصلاه وناين شرطها شرطها فإنه قد ستر العورة وقد صلى الصلاة بشروطها فإنه قد ستر وقد صلى الصلاة بشروطها الباقية وأركانها بشروطها الباقية وأركانها وكونه يجتمع عليه إثم وثواب لا مانع من ذلك وكون يجتمع عليه اسم وثواب لا ما نعمل ذلك يجتمع على الشخص اسم وثواب في العباده الذي يحجب المال الحرام فان المال الحرام لا يجوز الحجبه فهو آثم من هذه الناحيه وكذلك ربما على علما قام به من المناسك فان الجهه منفصله وكون يجتمع عليه اسم وثواب لا ما نعمل ذلك فلا مانع أن يكون مثابا من جهة وآثما من جهة أخرى فلا مانع أن يكون مثابا من جهة وآثما من جهة أخرى فالأجر يلحقه لصلاته والإثم يلحقه للبس ثوب الحرير فالأجر يلحقه لصلاته والإثم يلحقه للبس ثوب الحرير وذهب الامام مالك الى انه يعيد الصلاه في الوقت وذهب الامام مالك الى انه في الوقت وهو قول الظاهرية وهو قول اهل الظاهر وهو قول الظاهر ولكنهم اطلقوا اعاده ولكنهم اطلقوا الاعاده ولم يقيدوا بالوقت فإن كان الوقت باقيا أعاد وإلا فلا بل أطلقوا الإعادة صلاته باطنة وعليه الإعادة والإمام مالك يرى اطلان الصلاة وعليه الإعادة في الوقت وهو قول أهل الظاهر ولكنهم أطلقوا الإعادة وهو اختيار كثير من الحنابلة وهو اختيار كثير من الحنابلة وهي الرواية الثانية وهو الرواية وهو الرواية الثانية لأحمد وهو الرواية ثانية لأحمد والصحيح هو القول الأول والصحيح هو القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله هذا هو الصحيح في من صل من الرجال في ثوب الحرير أن صلاته صحيحة مع الإثم صلاته صحيحة مع الإثم آثم على نبس الحرير والصلاة صحيحة ولا مانع نجتمع عليه إثم وثواب الإثم من جهة الحرير والنبس الحرير والثواب من جهة الصلاة فهو قد أتب الصلاة بشروطها واركانها وسترى عورة الذي هو شرط في صحة الصلاة وهكذا أتب الأركان التي هي داخل الصلاة صلاة صحيحة قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبس القسي والمعصفر رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثومين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا رواه مسلم حديث عن رواه مسلم باب النهي عن نبس الرجل الثوب المعصفر رواه مسلم حديث عني باب النهي عن نبس الثوب أو عن نبس الرجل عن لبس رجلي الثوب المعصفر برقم 2078 من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عنين عن عنين بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم وعن تختم الذهب هكذا في الرواية وجاء عن التختم بالذهب وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الرخوع هذا الحديث بتمامله وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الرخوع فقونوا بالحديث القسي وقونوا بالحديث القسي في فتح القاف وتشديد المهملة القسي والسين هي المهملة وتشديد المهملة بعدها يا النسبة وتشديد المهمله وهي السين بعدها يا النسبة هي النسبة مشددة ذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف القسي ذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يفتحونها وأهل مصر أقرب لأنها لأن النسبة إلى بلدهم إلى منطقة في بلدهم أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر وأهل مصر, وأهل مصر يفتحونها وهي نسبة إلى بلد يقول لها القس وهي نسبة إلى بلد يقول لها القس رأيتها ولم يعرفها الأصمعي رأيتها ولم يعرفها الأصمعي هذا كلام أبي عبيد رأيتها ولم يعرفها الأصمعي وكذا قال الأكثر هي نسبة للقس قرية بمصر وكذا قال الأكثر هي نسبة القس قرية بمصر منهم الطبري وبن وبن وابن سيد وابن سيد وهكذا وقد جاء تفسير القس وقد جاء تفسير القس عن نبس القسي وجاء تفسير القسسي كما في البخاري معلقا وجاء تفسير القسسي عن علي كما في البخاري معلقا قال عاصم عن أبي برده قال قلت يعني من قسيه قال قلت يعني من قسيه قالت ثياب اتتنا من الشام أو من مصر قالت ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة مضلعة مضلعة فيها حرير فيها حرير فيها أمثال الأترج أمثال الأترج لعله يأتي لترجم مكان آخر وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة وهذا أيضا معلق هذا التفسير عن يزيد وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر يجاء بها من مصر فيها الحرير فيها الحرير انت وقال النساء القسي ثياب من كتان مخلوطة بحرير قال النساء القسي ثياب من كتان مخلوطة بحرير يؤت بها من مصر يؤت بها من مصر نسبت إلى على ساحل البحر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريب من تنيس قريب من تنيس يقال لها القس بفتح القاف هذا كلام نسائي يقال لها القس بفتح القاف قال الشيخ الإسلام رحمه الله قد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير قال الشيخ الإسلام قد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست بحرير مصمت انتهى وليست بحرير مصمت خالص قال الحافظ في الفتح العاشر واحد وستين قوله مضلعة فيها حرير قوله مضلعة فيها حرير أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع أي فيها خطور عريضة كالأضلاع وحكى المندري أن المراد بن مضلع ما نسج بعضه وترك بعضه وحكى المندري أن المراد بن مضلع ما نسي بعضه وترك بعضه وقول فيها, فيها حرير يشعر بأنها ليست حرير صرفا وقوله فيها حرير يشعر بأنها ليست حريرا صرفا وحكى النووي عن العلماء ان الثياب مخلوطة بالحرير انتهى وحكى النووي عن العلماء النووي عن العلماء ان الثياب مخلوطه بالحرير انتهى متقدم الكلام على مساله الثياب المخلوطه بالحرير وتقدم الكلام على مسألة الثياب المخلوطة بالحرير وأن الراجح, أنه وأن الراجح أن الحرير إن كان المخلوط إن كان أربع أصابع فما دون جاز وإلا فلا أنه إن كان الحرير المخلوط به أي الثوب أربع أصابع مخلوط به أربع أصابع فما دون جازة وإلا فلا فهذه الخطوط العريضة لا بد أن تكون أربع أصابع تكون على الثوب أربع أصابع أما إذا كانت أوسع من الأربع الأصابع فما دون فلا ولا يصلح إذا كانت في الثوب نحو أربع أصابع ما فيه مانا فقوله المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر والعصفر نبت يستخدم في صبغ الثياب والعصفر نبت يستخدم في صبغ الثياب ولون صبغه أحمر وهذا الذي قرره بالقيم أنه يضرب الحمره إذا به. ولا يكون أصفر والعصفر يستخدم في صبغ الثياب ولون صبغه أحمر انتهى من المسباح والمعجم السيط يقال عصفرت الثوب سبغته بالعصفر يقال عصفرت الثوبة صبغته بالعصفر فهو معصفر اسم مفعول عصفرت الثوبة صبغته بالعصفر فهو معصفر اسم مفعول أي المعصفر اسم مفعول فإذن المعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر فالعصفر هو الاسم كل فعل عصفر واسم المفعول معصفر ومنهم من يرادف به الزعفران يقول العصفر هو الزعفران والزعفران موجود لله الحمد رأينا يبيع هذا بعض الأطارين لونه جميل أحمر لون عجيب والله جميل جدا الثلعيدان هكذا الصغيرة ولونه أحمر ما أتينا بها نسيناها وإلا إشترناها من أجل نعرف إيش الزعفران هذا وإلا أقول لأبي عايشة جب خمسين زعفران فإذا به موجود عنده وإلا من يعرف الزعفران وإلا هذا قال ما في عصفر ما يعرف العصفر فمنه من يرادف به الزعفران والزعفران لون عجيب وله فائد ذكرها بكتب في الكتب لكن العصفر بعضهم يرادف به الزعفران وليس بالزعفران هذا هو الصحيح ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر التزعفر غير العصفر شيء آخر وسيأتي الكلام على التزعفر هل يجوز التزعفر أو لا يجوز سنأخذ مسألة العصفر اولا ومنهم من يرادف به الهرد يقول هو الكركم والكركم هو الهرد ويجعل يرادف الهرد هذا والله علم ما هو هذا العصفر فمن وجد العصفر هذا يفيدنا فانه لا يجوز صبغ الثياب به وحرام صبغ الثياب به كما سياتي هو الصحيح في هذه المساله ام لا ثاني الكركده ما هو مثل العودان هكذا عيدان الزعفران موجود عند العطار هذا يقالنا بخضر هذا العطار من أراد يعرف الزعفران يأخذ له بخمسين ريال يمكن أقل ما يفرق بخمسين ريال ولونه جميل جميل حمر عجيب فيه يستعملوا النساء في الشعر في هذا يقولوا نطول الشعر الله أعلم لا يصلح للسوق لا من هنا الله أعلم المهم فيما ذكرهم فائدة في ويستعمل له النساء كان صبق النساء والنبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله نهى النبي صلى الله عليه أن يتزعف الرجل حديث الصحيح فليستعمل الزعفران في وجهه وفي جسده وأما في ثيابه يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله هل يجوز لها أن يزعفر الثوب أو لا يجوز طيب هذا ما يتعلق بحديث عليه أما حديث عبد الله بن عمر راه مسلم في الباب السابق راه مسلم في الباب السابق 2077 من طريق طاوس عن عبد الله بن عمر من طريق طاوس عن عبد الله بن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل احرقهما قلت أغسلهما قال بل احرقهما وله طريق أخرى عنده بلفظ عنده بن قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقال ان هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها ان هذا من الكفار فلا تلبسها وهذه عله التحريم يعتبر هذا الحديث في تنصيص على عله التحريم وأنه من ثياب الكفار وما كان من خصائص الكفار يجب اجتنابه أعني من الملابس ينبغي اجتنابه وما كان مشتركاً ما كان يلبس أهل الإسلام ويلبس الكفار ومعلوم ذلك من قبله من بعد ولا يحرم وإنما يحرم ما كان من خصائص الكفار وأما حكم المسألة حكم لباس الثوب المصبوغ بالعصبر مسألة حكم لباس الثوب أو لبس ما حكم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر لأن اللبس هو الفعل واللباس الإسم حكم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر تلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال تلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول التحريم. كام قول الأول التحريم وهو مذهب الظاهرية واختاره من القيم الشوكان رحمه الله واختاره من القيم الشوكان رحمه الله ودليلهم أحاديث الباب ودليلهم أحاديث الباب والشوكان له رسالة جميلة مفردة في هذا الباب وهي مجموعة ضمن رسائله التي جمعها مع المعاصرين التحريم المعصفر والكلام على الثوم الأحمر يأتي إن شاء الله نستفيد منها استفدنا منها نقلنا هنا عنهم الغون الثاني يقرأ لبسه ثراه التنزيه يقرأ لبسه كرهه تنزيه والاليه ذهب الحنفيه والمالكية وينهى عنها الحنفيه والمالكيه والروايه المعتمده عند الحنابل والروايه عند الحنابل وحمل النهي في حديثي الباب على الكراهه وحمل النهي في حديثي الباب على الكراهه لما في الصحيحين من حديث ابن عمر لما في الصحيحين من حديث ابن انا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة انا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفره وزاد في روايه ابن داود قد كان يصبغ بها ثيابه كلها قد كان يصبغ بها أو بها ثيابه كلها ولما ثبت عن البراب العازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء وقد علمت أن العصفر صبغ يستخدم في أو نعم صبغ يستخدم في الثياب يصبغ به الثياب فتصير حمراء تصير حمراء فلون صبغه أحمر كما تقدم ونبي صلى الله عليه وسلم البراء ابن عازف وغيره كما يأتي في حديثه بجحيفة وهو لابس حلة حمراء وعلم أن الصبق العصفر هذا إذا صبر به الثياب حمرت صارت حمراء فهذه دل عنه ما فيه مانع ولما ثبت عن البراء بن عازف رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة الحمراء وأجابوا أيضاً بأن النهي لهما لا يلزم منه النهي لسائر الأمة وأجابوا أيضاً عن أحاديث حديثي الباب بأن النهي لهما لا يلزم منه النهي لسائر الأمة وقد جاء في بعض روايات علي حديث علي نهاني ولا ان اكون نهاكم نهاني ولا ان اكون نهاكم أنه مختص به القول الثالث الجواز من غير كراهه القول الثاني الجواز من غير كراهه وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي ودليله أنه لم يثبت عنده منه أو لم يثبت عنده النهي فيه عن نبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه هكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا الحديث لعله ما وقف عليها رضي الله رحمه الله وإنه يبص صحيح كما سمعته وسيتنص عبارة إن شاء الله لكن هذا القول الثالث جواز من غير كراها ودليله كما صرحه أنه لم يثبت نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن العصفر مقثبت ويأتي كلام البيهقي وهو شافعي ومع ذلك يرد على الشافع رحمه الله بكلام جميل وهو ممن أتقل المسألة كما يقول النبي رحمه الله أتقل المسألة هذه ثلاثة أغوال ويأتي إن شاء الله راجح منها لأن الوقت جاء إلى هنا وما حكم لبس الثوب أو ما حكم الصلاة في الثوب عند الحرير نعم منغ جائزة نقول لا تجوز ولكن من صلى فيه فصلاته صحيحة أحسنته صلاته صحيحة مع الإثم وهو آثم من حيثية لبس الحرير وصلاته صحيحة لإنفصال الجهة وإنفكاق الجهة أحسنتها لهو الذي عليه جمهور أهل العلم إلهنا سبحانك وحمدك لا إلهنا استغفروا